ا ل ز ا ن ي ة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما م ئ ة ج ل ب ة ولا ت أ خ ذ ك م بهما ر أ ف ه في دين الله إ ن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم ت ؤ م ن وليشهد ن ب ا ل ل ه و ا و و م الآخر ل ي عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين الزاني لا ينكح إ ل ا ز ا ن ي ة أ و م ش ر ك ة و ا ل ز ا ن ي ة لا ينكحها إ ل ا زان أ و مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم ثم لم ي أ ت و ا ب أ ر ب ع ة شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا و أ و ل ئ ك هم الفاسقون الا الذين تابوا من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 و ا ل خ ا م س ة أ ن غضب الله عليها إ ن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم و ر ح م ة و أ ن الله تواب حكيم إ ن الذين جاءوا ب ا ل إ ف ك غ ص ب ه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من ا ل ا ف ن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم تعودوا الله أن تعودوا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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خ ط و ا ت ا ا ل ش ي ط ن ف إ ن ه ي أ م ر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذ ك ى منكم أحد أبدا ولكن ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ي أ ت ل اولي الفضل منكم و ا ل س ع ة أ ن يؤتوا اولي ا ل ق ر ب والمساكين أن يؤتوا ا ا ل ل م ر ب ا ل ع و ا ل ا س ا ن و ا ل م ه ا ج ر ي ن في سبيل الله وليعفو وليصفحوا الا تحبون أ ن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إنا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 يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أ ن الله هو الحق المبين الخبيثات ل ل خ ب ي ي والخبيفون للخبيفات والطيبات ب ي ن والطيبون للطيبات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 قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا فروجهم ذلك أ ذ ك ى لهم إ ن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أ ب ص ا ر ه م ويحفظن ف ر و ج ه ن ولا يبدين زينتهن و ل الا يبدين زينتهن إ ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على ج ن و ب ه ن ولا يبدين زينتهن إ ل ا لبعولتهن أ و ابائهن 「あおばあいにしようかな」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 وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانتحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يهلهم الله مِنْ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 الله نور السماوات و ا ل أ ر ض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح ل ل م ص ب ا ح في زجاجه ا ل ز ج ا ج ة ك أ ن ه ا كوكب د ر ي يوقد من ش ج ر ة م ب ا ر ك ة يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمس السنار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و ا ل آ ص ا ل رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء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 والذين كفروا اعمالهم كتراب بقيعه يحسبه الظمان ماء, ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا, حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر ا لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما يجعله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل وينزل من السماء من جبال فيها من برج د فيها من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 ويقولون آ م ن ا بالله وبالرسول و أ ط ع ن ا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أ و ل ئ ك بالمؤمنين و َ إ ِ ذ َ ا دعو ُُ الى َ الله َِّ ورسوله ََُِِ ليحكم ََُِْ بينهم ََُْْ إ ِ ذ َ ا فريق ٌَِ منهم ُِْْ معرضون َُِْ وان َ يكن َ لهم َُُ الحق َُّْ ي َ أ ْ ت ُ و ا اليه َِْ مذنين ُ ا ل َِ افي قلوبهم مرض ان اغتابوا ام يخافون أ ن يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أ ن يقولوا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 ف إ ذ ا دخلتم بيوتا فسلموا على أ ن ف س ك م تحيه من عند الله مباركه ط ي ب ة كذلك يبين الله لكم ا ل آ ي ا ت لعلكم تحتلون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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم ل و ا ذ ا فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم